اكتمل المبلغ في جيبي فاللعبة ما عادت حلما تحملني الفرحة في دربي والكون تألق وابتسما اكتمل المبلغ في جيبي فاللعبة ما عادت حلما اكتمل المبلغ في جيبي فاللعبة ما عادت حلما تحملني الفرحة في دربي والكون تألق وابتسما ووصلت محل الألعاب البائع أصبح يعرفني، لكني في أوج سروري شاهدت فقيرا مسكينا، فتبلل بالحزن شعوري. أحسست به كان حزينا. اللعبة صارت كخيالي تبعدني حين ان تدنيني هل اشري اللعبة بالمال ام ادفعه للمسكيني اللعبة صارت كخيالي تبعدني حين ان تدنيني هل اشري اللعبة بالمال ام ادفعه للمسكيني وحزمت الابره بلا الالم ودفعت المال إلى الرجل لم أشعر ابدا بال ورجعت أحلق في الأمل اكتمل المبلغ في جيبي ما عادت حلم تحملني الفرحة في دربي والكون تألق وابتسم في البيت مساء شادوا والقلب صفا. اكتمل المبلغ في جيبي فاللعبة ما عادت حلما تحمل الفرحة في دربي والكون تالق وابتسم المبلغ في جيبي فاللعبة ما عادت حلمة.